أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعله ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا جلم موسَم م غ دهُوسُ أَنتُم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وَمَا تِيهُمْ مِنْ آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا هَٰ فقد كذبوا بالحق لما أجاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرنهم مكناهم في الأرض ما مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, فأهلكناهم بذنوبهم s nam bà đi cònânအkho وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْحَرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا لَوْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٍ ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه عليهم ما يلبسون کو دِس تُهزِئَ بِرُسُولٍ مِنْ قَبِلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْرِ تزيون كل سير في الارض ثم غروب كيف كان عقب الملك السماوات والارض قل ليل لا كتب على نفسه رحمه لا الى يوم لا ملک فيه اللہ خسروا انفسهم فهم لا پ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اب تخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إن کو مسل والا تمینل مشرق فن من تور عنه ہو جی م وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِمَّا سَكَبَ خَيْرًا فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباره وهو الحكيم قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَكَ قُلْ اللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَقُوحِيَ إِلَهَاَقُرُ أَُلِ أُذِرَكُم بِهِ وَمَ بَلَغْ أَإِنكُم لَ تَن الشَّهادُونَ نمتن اخر کل اشد کل ایم ہو تم شری کدا ک